بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله نحن تكلمنا سابقا عن سورة المجادلة وقلنا إنا قد ظلمنا بعدم العناية بسورة المجادلة لأن سورة المجادلة فيها من العلم والفق والأدب ما لا تراه في بقية سور القرآن الكريم وهذه خصيصة من خصائص سورة المجدلة وقلنا إن الرابط الذي يربط السورة من أولها إلى آخرها وإن ومن ألفها إلى بائها آداب آداب فتفجأ أن الله عز وجل أو أن القرآن الكريم ينتقل من أدب إلى أدب إلى أدب إلى أدب هذه الأداب الانتقال من الأدب ده من الأدب إلى الأدب ده طبعا نوع من أنواع الفنون فن. أننا كنت تنتقل من نوع لنوع فن. ونحن كلمنا عن الانتقالات. وقلنا الانتقالات يا شيخ محمد نوعان. انتقال خصن تخلص والاقتضاب. خصن تخلص يعني. يعني أعطي آية. وعن طريقه ينتقل من موضوع إلى موضوع. أما الاقتضاب. يمكن بيتكلم في موضوع ومناقيل على موضوع ثاني بلا ايه مناسبة. هذا ما يسمى باسم الاقتضاب وهاتان الطريقتان وردتا في القرآن الكريم الاقتضاب وحسن التخلص الصوره اللي معانا احنا هنقرا الايه الفقرات بتاعتها لان احنا قلنا قبل كده لما نيجي نتناول سوره واحد الرابط اثنين اقسمها وبعد ذلك نرى الانتقال من قسم إلى قسم إلى نوع من الفن. سأنتقل إلى القسم الثاني على أساس أن أرجع مرة أخرى إلى القسم الأول لأن القسم الأول ليس سننتهي منه لأنه إيه؟ ها؟ فقه. قال سبحانه وتعالى ألم ترى وعايز حدي من الأخوة يقول لي ما هي بين الفقر الأولى وهو الأدب الأول أدب الرجل مع امرأته والأدب الثاني وهو أدب المرء مع ربه وجه المناسبين ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى يعني أقل من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله إن الله بكل شيء عليم هذه هذا هو الأدب الثاني ادب المرء مع ربه ايه بال علاقه حد يقول كده واجل المناسبه ايه ها لا ما احنا واجل المناسبه واجل المناسبه شعبان ها اه من المقطع, الأول المقطع آه يعني هو يعني المرور بين المدرستين اه سيدة عائشة فصّرت الموضوع قالت لنا الله إن المغادلة كانت تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في ركم من أركان الحجرة لا أسمعوا صوتها وقد سمعها الله عز وجل من فوق سبع سماوات فهذا المناسبة فتقرير هذا الأمر بعد المقطع الأول مناسب جدا. إذا كان ربنا سبع المغادلة فأما قرر على طول ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوة ثلاثة النجوة التي هي السرار يعني إيه السرار يعني واحد يكلم واحد في السر يريد تسميه السرار ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم دي بنسميها امم دي الثاني وهو الادب مع الله رجل رجل. نعم اه العلاقه بينه وان هو سميع يبقى تقرير ان ربنا يعلم ما في السماوات ومن الارض ولو اثنين يبقى ربنا الثالث ولو ثلاثه يبقى ربنا الرابع وده يبقى في مناسبه ولا مفيش مناسبه صح تقرير مناسب تمام زي ما بقول لك ايه الحق مزكة البلطجي اكبر بلطجي في الدهليه وبعدين خد بالك من الكلام بقى اي يرفع روصه في البلد دي بالظلم والعشف والطغيان والغصب وغصب اموال الناس واو وا وا وا وا هنعمل فيه وهنعمل التقرير ده ايه رايك مناسب للكلام الاول ولا مناسب, مناسب. صح فكذلك بعد ما قال كده السؤال الايه دي اصلا بالنسبه لنا احنا كالهله السنه والجماعه الهله كلام في غاية, في, في غايه الاهميه تعال بقى نتكلم في الموضوع ده الصوره دي لما سئل عنها احمد بن حنبل قال بدات بالعلم وانتهت بالعلم قال ايه الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وفي اخرها ها, ها؟ إن الله بكل شيء عليم فبداها بالعلم ونهاها بالعلم الايه دي الايه دي عشان الاخوه يكونوا معايا في الصوره تتصل بموضوع الهام بالنسبة لنا نحن جميعا ما الموضوع الهام الذي يهمنا ألا وهو السؤال المشهور أين الله أين الله فسؤال أين الله هذا عند أهل السنة والجماعة نقول إذا سألتني أين الله قلت في السماء كما خانت الغاريه سالني قالت أي قال اين الله قالت في السماء وده متصل بجزء العقيده بتاعتنا خد ملك من الكلام دي سؤال مش سال أين الله فاحنا في كل ابواب العقيده انا في التفسير الذي يجمع ويشمل كل العلوم. وهذا جزء يتصل بباب العقيدة التي نبدأ قراءه. ما هو موضوعه؟ نحن نأخذ أصل من أصول دراسة العقيدة. عندما أتكلم عنه يقول لي أين الله؟ يبقى واحد ترد علي بالقرآن ترد علي بالسنة ترد علي بالإجماع. هناك أخير منه العقل. يبقى كم أخير؟ يبقى الادله اللي فيها في ابواب العقيده كام ها الله. قران ها, سنة؟ ها؟, إجماع؟ ها؟ عقل. عقل احفظ يا عصبي 4 بالك ما هنقول خلاص يا اخواني هذا كلام في غايه الاهميه فلما تيجي تقول لي مثلا اين الله اين الله ها أو أقول لك والله أين الله دي يجاوب عليها بالقرآن والسنة والإجماع والعقل أما بالنسبة للقرآن فالله عز وجل قال القرآن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى معناه استقر وعتلى الرحمن على العرش استوى معناها ها؟ استقر واعتلى واعتلى استقر واعتلى فهذا هو النص الأول من كلام الله رب العالمين الرحمن على العرش استوى استقر واعتلى هذه الآية من الآيات التي فيها كلام أشهر في قصة وردت في حقها قصة مالك ونحن نقول مالك لأن مالكاً يمثل أهل السنة والجماعة وكان الدين غضاً في زمنه وكان أبناء الصحابة والتابعين موجودين متوفرين معين؟ مالك يحكي عنه قصة مشهورة حتى تنسب لأم سلم أيضاً قصة مشهورة. مالك كان له حلقة في المسجد. ومالك كتب له القبول. يعني ما القبول؟ هم؟ القبول يعني هذا من ربنا بقى يعني. له القبول. فكان له حلقة في المسجد. وكان ابن أبي ذي بحلقة. ولا ربيع شيخ مالك حلقة. وابو الزناد له حلقة كل واحد من هؤلاء كان له حلقة في المهنة لا تقولوا حلقة حلقة بتسكين الله فكان من فمالك قاعد في حلقتي يدرس العلم للناس ومالك من زي أي حد مالك كان هو هيبة فكان الناس, فكان الناس يترددون في سؤاله يعني عشان ترح تسأل مالك سؤال ديك موضوع يعني مش أي واحد يسأله ومش أي واحد يكلمه كده لأن هؤلاء العلماء كان لهم هيبة ومهابة ففي واحد آت في الحلقة فأم قال له يا مالك يا إمام قال له نعم قال الله عز وجل يقول في قرآني الرحمن على العرش استوى كيف استوى فه بيقول مالك اخذته الروحضاء شوف التعبير الغريب ده اسمه ايه ها الروحضاء. يعني ايه روحضاء عرق الحمى لما يكون ممهوب عنده سخونيه يقوم ينزل عرق فيقول لك مالك من صدمه السؤال لان كلام جديد فمالك ايه اخذته ايه ها هو عرق الحمى وأطرق قليلا فأخذته الروحضاء ثم رفع رأسه للرجل وقال له الاستواء معلوم لأن معلاه في اللغة العربية استقر واعتلى والكيف مجهول يعني كيف استقر بالشغلتي الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب دين الوارد عن ربنا سبحانه وتعالى والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا ثم امر باخراجي من حلقته ليه لان الكلام ده انتشاره وشيوعه بين الناس خطا والدين غض لا يحتاج الى مثل هذه الفلسفات فمانك رضي الله عنه يعلم قيمه السؤال ويعرف مداخله ومخارجهم ولذلك عمل ايه أه؟ آه امر ها كلام في غايه الاهميه خلاص السؤال هتقولي طب دي عقيده اهل السنه ومعنى استى... ومعنى الرحمن العرش استوى بمعنى استقر وعتلى هو من حقه طبعا امال هو هو حتى يتعلم الحضور أن هذه الأسئلة لا محل ألام الإعراب، لأن هذه هي طريقة الفلسفة. ودخلت الأيام والأواني ودخلت الفلسفة وأفسدت على المسلمين دينهم. هي المشكلة في كده. ما هو الراجل عارف أن الكلام رايح فين؟ فعارف أن هذا مدخل من مداخل الفلسفة. وإذا دخلت الفلسفات السنة والقرآن أو القرآن والسنة، أفسدت على النيس الدين. هذا كلام مالك. وأنتم تعلمون أن العلماء كانوا يشددون على أهل البدع أعظم من تجديدين على من؟ على أهل الكفر يعني, كفار يعني السلف كانوا يشددون على بتوع البدع أكثر من الكفار طيب واحد يقول لي طيب أنت الوقت بتقول الرحمن على العرش استوى رأيت أن استوى بمعنى استقر واعتلى يقول له آه في اللغة العربية كده يقول لي يا عم الشيخ احنا بنقر في كتاب الجوهرة للأشاعرة إن استوى بمعنى استولى بل يذكرون بيتا من الشعر على هذا بيت من الشعر يستدلون بيه على أن استوى معنى استولى هذا الكلام ليس بصحيح بل إن أهل العلم بشعر العرب قالوا إن هذا البيت مدخول على صاحبه معي فلما تقول استوى يعني إيه؟ استقر واعتلى واحد يقول لي استوى ليس بصحيح خلاص لما تقول لي ما هو الدليل من القرآن على أن الرحمن, على... على أن الرحمن في السماء الدليل هو ايه أن الرحمن على العرش استوى بمعنى استقر واعتلى خلاص الثاني وهو دليل السنه يا محمد دليل السنه المرئه اللي هذه المراه كانت امه لمعاويه ابن الحكم السلمي والنبي الله عليه وسلم سألها أين الله قالت في السماء قال من انا قالت انت رسول الله الشاهد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية اعتق فإنها مؤمنة. فشهد لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها من أهل الإيمان. وهذا فناء على مقالتها واعتراف بكلامه. نعم التقرير والرسلنا التقريرية. فاقت التقرير يا محمد. شهد لها بالإيمان. يعني هذا هو المطلوب من المسلم أن يعتقله. معي يا أخوانا. اه فينا معلومتين المعلومه تخص في وتخص السماء ما هي السماء كل ما علاك فهو سماء وكل ما اقل فهو ارض تاني. كل ما علاك وكل ما اقل لك سماء سافله هنا سماء كل ما علاك فهو سماء فقول المرأة في السماء في السماء يعرفناها السماء معنى العلو ولكن فيه في اللغة العربية قلنا قبل ذلك أن حروف الجر تتناوب كلام قلناها قبل كذا وإن فيه تأتي بعنى على في السماء يعني يا شعبان على السماء معنى السماء هنا محمد العلو يبقى في السماء يعني على العلو خلاص الرحمن على العرش استوى يعني ها؟ استقر واعتلى في السماء قالت يعني على السماء والسماء معناها العلو صح ما تقول لقرآن السنة ها؟ اجماع واجمع السلف رضوان الله عليهم على ان الله في السماء واحنا قبل ذلك ان معظم اجماعات العقيده من الذي ينقلها ابن عبد البر ينقل عنه شيخ الاسلام ابن تيميه حاج في حاجه هل يبقى أول حاجة القرآن؟ الثاني حاجة السبنة؟ الثالث العقل العقل انت بتشوف الرجل الكافر اذا ألمت به ملمة او نزلت به مصيبة يرفع تلقائي ايده للسماء وهو كافر حتى لعبته كارة هل رأيت لعبته كرة الأجانب؟ ها؟ لعبته كرة الأجانب، مثلاً لو ضيّع، يقلّب نفسه ويرفع إيله للسماء، حتى لو كان كافر من إفريقي، يرفع إيله للسماء، لأن هذا هو الفطرة، الفطرة التعلّق الإنسان بربه الذي خلقه. معي يا أخوانا؟ هل يمكنك أن يبقى قرآن؟ ها؟ سنة؟ اجماع عقل. عقل دي هي الاسباب الايه اللي احنا على ها؟ على, ها؟ على الاعتقاد بان الله عز وجل على عرشه خلاص يا اخوانا طيب حاجه في حاجه سؤال ندلل على العقل بالسلوك الفطري للكافر وغير الكافر الرجل المؤمن إذا نازلت بمصيبة رفع يديه إلى السماء يستنجد به وكذلك الرجل الكافر إذا نزلت به ملمة أو ألمت به مصيبة ورفع يديه إلى السماء يستنجد به وهذا سلوك فطري بحت وما انت كل من الادله العقلية على وجود الله في السماء هذا معتقد اهل السنه والجماعه ها لا ده بس انا حبيت اوصل المعلومه دي. في سؤال سئ للجهميه الجهميه اللي هو على راسهم الجهب بن صفوان طبعا احنا ما ت... تعليم العقيده للناس كده نقوص فيه واحد اسمه القهبه بن صفوان والقهبه بن صفوان كان بيقول كذا وكذا وكذا وكذا ولكن احنا عايزين نبين بس لان احنا العقيده انك انت تقرا قران سنه اجماع كده اما احنا بس هنع... هنقول الناس لما بتيجي تسالهم اين الله في كل مكان هذا سوء خطا بحث لان هذا من لوازمه ان الله عز وجل حاشا لله في دوره الميه ان حاشا لله على حاش لله حاش لله في في حاش لله. فهذا من لوازم هذا القب وما اللي... ما... ما يدل على بطلان هذا الامر من اللي قال كده الجهبه ابن صفوان طب احنا بالنسبه لنا في مصر الكلام ده يهمنا اي يهمنا طب ليه احنا نقول الكلام ده ليه يا شعبان لان احنا فريقين الفريقين يعتقدون يعتقدون هذا الرأي. راي الفريق الاول وهم اخواننا وعلماءنا في الازهر الشريف لان الازهر الشريف يدرس العقيده الاشعريه فطبعا احنا بنقول كده من باب البيان والتعليم بحيث انك انت اذا وقفت قدام اخ من اخواننا الذين تخرجوا في الازهر الشريف تعرف تقنعه وان شاء الله انت واجد عند كل خير ان شاء الله هذه واحدة الثانيه يعني لما تيجي تتعامل مع الازهري ما تعاملوش على ان هو بقى ما بيعرفش وانت اللي بتعرف اصلتيبه معكوس من كده يقول لك انت اللي ما ذاكرتش حاجه وما دخلتش معاه الازهريه هتعرف احسن مني فطبعا ده برده مش هو الاصل هو يعلمني مش انا اللي تصطدم بيه بالطريقه دي ما تحسجوش انك انت بتعرف حاجه قول له والله والقران بيقول كذا وكذا ويا ريت كلام لين القران اللي انتم علمته لنا كذا السنه اللي احنا عنكم بتقول كذا بحيث انك تستميله ما يحسش ان انت ايه انك انت تنتقصه وهو فعلا هم اللي علمونا كلام هالراس هو اللي شرح هالراس. اللي شرح النونيه الشيخ هالراس ما ازهري ما أظهري، فنحن أيضاً نقول الصدق لا نتكذب أيضاً، هذا كلامهم، الثاني، الطائفة الثانية، يمكن أننا ليس لدينا هنا في بلدنا أو في المنطقة بنا؟ لا، لا، لا، لا، تفضل، الفريق الثاني يا محمد، الفريق، يا وليد، أنت ستنام، لا تخصي الوشك، رأيها في مجهد، أقول لك، الطريق الطريق الثاني أو الفريق الثاني وهذا الفريق الثاني برضه لما تيجي تتعامل معاه تتعامل معاه بكل حذر وهم الصوفيه الصوفيه يعتقدون هذا المعتقد الفاشل اتفضل تعالى تعالى ماله سلطان ثاني يعني تكونوا في الصوره احنا سامعين الكلام من زمان عشان تكونوا في الصوره احنا سامعين الكلام من زمان ان امريكا ان امريكا تعمل جاهده على تشجيع الطيار الصوفي خلي في مصر وفي الدول الإسلامية على حين التيار الصوفي سهل التعامل معاه ما يهتمش الا بالتفئير والكلام الفارغ وممكن انك انت ايه عليه هم قالوا كده واحنا عارفين الخطه من زمان وكثير من أهل العلم قالوا هذا عن النت وغير النت واحنا كده واللي ذلك هم فوجئت ظهروا بعد الثوره وانهم جايبينهم وجايوا ومش عارف يقفوا معاهم وكده والحمد لله هم قله مش كسره كان الكلام ده زمان والحمد لله يقلون وعددهم يقل يعني احنا كان عندنا في شربين صوفيه ما عادش الحمد لله خالص, خالص من رحمة ربنا حتى المولد السنه اللي فاتت ما اوقمش وده من فضل ربنا علينا مش هنقول مثلا يعني ان احنا لا ده فضل يعني ده فضل من عندي ليش سبحانه وتعالى على بلدنا. فالشاهد من كلامي أن هذه النوعية من الناس اللي هو مين بأهل الجماعة الصوفية يعتقدون فيما يعتقدون بأن الله عز وجل في كل مكان ولهم أسز في هذا الشيء يحفظون عنهم أشعارهم أمثال هؤلاء مين ها ها ها الذي يؤمن بأن ربنا في كل مكان ابن عربي. ابن عربي يعتقد هذا المعتقد. إستاني ما تيجي تسألني تقول لي أنا سألت سؤال عم الشيخ أقول لك تفضل تقول لي أين الله أقول لك الله في السماء على عرشه سبحانه وتعالى على عرشه إزاي استقر واعتلى على عرشه سبحانه وتعالى ربنا فين؟ في السماء خلاص إيه الدليل أقول لك القرآن أقول لك الدليل القرآن الرحمن على العرش استوى بمعنى استقر و اعتلى اثنين السنة لما قال نبي صلى الله عليه وسلم للمرة اين الله ها؟ قالت في السماء قالت في السماء قال اعتقى فإنها مؤمنة الثالث وهو الإجماع وأجمع السلف على هذا المعتقد ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم وأكثر من نشر ذلك شيخ الإسلام من التامية في مؤلفاته الثالث الأخير الرابع وهو ايه ها؟ العقل وهو نحن نرى المؤمنة إذا نزلت به مصيبة أو ألمت به ملمة يرفع يديه إلى السماء بالفطرة وكذلك الكافر إذا نزلت به نازلة أو ألمت به ملمة أو أحل به خطب خطب واحد مثلا إيه ابنه مات أبوه مات يعمل إيه ها؟ يرفع يديه بالفطرة لما تيجي تقول لي وما دليل الفطرة. الفطرة السليمة الفطرة السليمة تقول بان في صله بين العبد وبين السماء بين ربي سبحانه وتعالى فهي ايه هذه هي الادله على وجود الله عز وجل في السماء خلاص ربنا في كل مكان اه اشاعره هذا المعتقد يعتقدون بأن الله في كل مكان نقول لهم لا ما نعتقده قرآن و سنة و ربنا فين؟ سلام. على العرش السؤال عندما تقول العرش على العرش هل تستطيع أن تصف للعرش؟ حسناً خاطري على خبرده احنا قلنا ما قلناش حلقه ما بنوش حلقه حلقه دي ما يتقالش نقول حلقه حلقه زي التلفزيون يقول لك الحلقه النهارده مش عارف نعمل حلقه دي يعني هو المكان العالي يقول لك سقط من حالق يعني مكان عالي او حلقه يعني ها الشعر فحلقه جمع حالق زي كفر جمع ايه كفرة. بدلك فبرضه حاله ولكن هو الصح نقول ايه حلقة بتسكين اللام خليك معايا بقى خد بالك انا عايزك تاخد بالك من الكلام ده لان بصراحه أنا يعني ربنا قدر لي سبحانه وتعالى ان اتطلع وانا لسه بقرا عقيده على رساله عجيبه الشا ما رأيت أحداً سلك هذا المسلك سوى شيخ الإسلام ابن تيميئ بصراحة يعني هناك رسالة, رسالة وقعت في إيدي في يوم من الأيام اسمها الرسالة العرشية الرسالة العرشية لابن تيميئ العرشية بصراحة يا أخوانا أنا يعني منذ قراءة هذه الرسالة وأنا زاد إعجابي جداً بشيخ الإسلام لتنمية وأحسست أن هذا, أن هذا الرجل صادق الإيمان بالقرآن والسنة لأن الرجل لا انت يتعلمون بفكرة ما هي الرسالة العرسية؟ الرسالة العرسية كان يرد بها على علماء الفلك في عصره فكان زمان أجل علماء الفلك يقولون أن العرش هو الفلك وليس عارف التاشع أو ماذا الفلك؟ إيه. ويقولوا كلام يخالف السنة، ويقولوا كلام يخالف القرآن، ويقولوا كلام يخالف أحليس النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام في, في, في عهده. ومن الذي يتكلم؟ علماء الفلك. يعني المفروض أن الشيخ الإسلامي المتنمية شيخ، ليس عالم فلك. ولكن الرجل رحمه الله كان واسع المدارك. وكان لهم ثقافة واسعة بعلوم عصره ومنها الفلك. فشيخ الإسلام بن تيمية أبطل قول علماء الفلك. وقال لهم العرش شيئاً والفلك هو شيئاً. العرش شيئاً والفلك شيئاً. وبدأ يتكلم عن العرش وصفات عرش الرحمن. كلام كله بالحديث. بصراحة الوعد خرج من الرسالة. دي بإيه؟ بأن ان العلم لا يعارض القرآن والسنة وأن القرآن والسنة لا يعارض العلم. ودارة الأيام والليالي وصح كلام مين؟ ها؟ <تصفيق> شيخ الإسلامي ابن <تصفيق> تايمية أن الفلك الذي تتحدث عنها يسمى فلك تاسع وأن علم الفلك التسع جدا والمرصد التسع جدا وأن علم الفلك ده أصبح خرج منه علوم كثيرة جدا لدرجة ان الإنسان استطاع أن يصل إلى القمى ويصل إلى المريخ ويدور حول الأرض. و... يعني اللي هو كانوا بيقولوه ده كلام فارغ وان كلام الراجل طلع صح وده تدل على ان شكل الاسلام كان يعتقد اعتقادا راسخا بان القران والسنه حق الرساله دي كده بس بصراحه موجوده ومطبوعه مطبوعه بمفردها كانت رسيل كل رسائل ابن تيميه كان بينزلها زمان رسائل صغيره كده قبل ابن القاسم ما, ما يجمعها في في مجموعه الفتاوى في مجموعه الفتاوى ولكن الرسائل دي كده زمان بتتوزع كده اشمار الرساله العرشيه ومطبوعه موجوده بس لنضره الموضوع بتاعها انت يمكن ما تنشغلش به لا تنشغل بهذا الموضوع ولكن انت ما تقرا رساله يمتلئ قلبك حبا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم واعجابا بطريقه الرجل في في, في القرآن القران والسنه في العلوم بتاعه الجديد بقى الجديد إن العلم اللي انت بتقول عليه يخالف القران والسنه يبقى مش صح ما هو ده كلام الجديد بقى. فوجدت ان الشيخ الاسلامي ابن تيميه يسلك مسلك ظريف قال لهم ايه الفلك التاسع او الفلك اللي انتوا بتقول عليه الفلك الدوار ده يخالف العرش فجمع الفلكيين قالوا لنا لا الفلك التاسع هو العرش والعرش هو فالشيخ قال لهم لا. لماذا يا عم الشيخ قال لهم تعالوا أنا حاكمكم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واحد. أنا بعض الأسئلة أين ومتى وكيف وهل. يبقى كم سؤال. أين ومتى وكيف وهل. ما هو العرش؟ كرسي الملك تعريفه كرسي الملك الكرسي اللي بيقعد عليه الملك مين؟ من يسميه؟ عرش اللي بيقعد عليه الملك يسميه كرسي عرش ففي بعض الأسئلة عشان ما ينسان أين؟ ها؟ ومتى؟ وكيف؟ وهل؟ عما فتكراني بس فكان الشيخ ابن تيمي وليه؟ هل يهتز العرش؟ هل يهتز العرش؟ هل يهتز العرش؟ أنا أقول لكم وأنا أفكركم ما هو حلوة رسالة كده هل يهتز؟ هل يهتز؟ يا علماء الفلك بتقولوا أن الفلك التاسع لا ي... الفلك الدوار بتاعكم لا يهتز وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العرش يهتز لما مات سعد بن معاذ اخبر النبي العرش قد اهتز لموت سعد بن معاذ شفت الرد ما شاء الله ها هو سامع سؤال العرش ثقيل ولا خفيف خفيف صحيح عشان خاطري خفيف ها ايه رايك ها خد بالك كان ابني تيميه يرد عليهم اللي يقولوا يا علماء الفلك بتقولوا العرش, العرش خفيف ولكن السنه بتقول العرش ثقيل فقل لهم ازاي قال لهم كده الحديث بيقول كده الحديث بيقول بالك بالك. يعني كيف وزنه من اين ومتى وكيف وهل؟, وهل نقول كيف وزنه أقول لك سقيل جداً سقيل إيه؟ جداً إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم صلت الفجر وبعدما صلت الفجر قاعدت إيه؟ تذكر ربنا سبحانه وتعالى في مجلسها السيدة جوائرية وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعاد مرة أخرى وعاد مرة أخرى فين؟ ها؟ إلى مجلسيا فوجدها تسبح فقلت أنت قلت قلتي إيه؟ قلت له أنا قلت كذا وقلت كذا وقلت كذا قال لا ألا على حديث أو دعاء يعني ينفعك في مثل هذه المقامات، قلت له أقول؟ قالت إيه؟, قال إيه؟ سبحانه لا، سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنه نفسه ها وزنه 12 فهذا دليل على ان العرش ايه ثقيل جدا ما هو عرشه شفت الاستدلال شفت الاستنباط وكان الرجل يعني ايه شنه قدامه كده وايه وقعد يبص فيها ويقرا فيها وانا اقول لك اه ثاني يبقى العرش سقيل هل يهتز؟, يهتز؟ يهتز كيف وزنه؟ سقيل كما ورر في الحلقة سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرش وأمدد كلماته فدلنا ذلك على أن العرش ثقيل جدا أنتم تقولون بأن الفلق خفيف هذا يخالف سنة نمسى صلى الله عليه وسلم صح؟ السؤال اللي بعده ها؟ ها؟ ها؟ هل يحمله احد طب اسال سؤال انا اسال سؤال معلش لورجلين معرفش العرش لورجلين هم هم ها, ها؟ لورجلين طب عشان لو كمان 8 اخوان ما هو انا بقول لك انا بستغرب الرساله دي لو قراتها مره بصراحه هتغير مفاهيم كثيره في ذهنك وتديلك كده رسوخ, رسوخ في حب السنه رسوخ في الانتصار للسنه رسوخ في اعتقاد صحه السنه فالشيخ اسبنتي يقول لك وقد ثبت بالدليل الصحيح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان العرش له قوائم وان الفلكيين قالوا عن الفلك ملوش ولكن العرش قوائم فبولوا له الدليل قال الدليل حديث النبي صلى الله, النبي صلى الله كان يقول ها انا من تنشق عنه الارض صلى الله عليه واله وسلم فاذا انا بموسى آخذ بقائمه من قوائم العرش فلا ادري اقام قبلي ها ام جوزي ابي بموسى آخذ بقائمه من قائمه العرش فدل على ان العرش له ايه قوائم قوائم ايه رايك في دي ها ها العرش يوم القيامة محمول ولا غير محمول؟ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَقَوْمْ يَوْمَ يَذِنْ ثمانية ها كلام انت تستغرب تفاجأ مع انه ايه يعني ايه يعني زي قريب منك وانت عارفه بس عشان تجمع التركيبة دي في وصف عرش الرحمن مش متوفرة ولا تلاقف كتب انت ما تلاقاش في كتاب مجمعه بالطريقة دي فهذا الكلام يدلك على عظمي يعني على عظمي الاستنباط وعلى عظمي الشيخ الإسلام بن تامية مش عيش اقول عظم اولا على قدر الشيخ الإسلام بن تامية السؤال الأخير وكان الشيخ بيسأله أين عرش الرحمن احنا قلنا في السماء بس فين حدد اكتر الماء. الماء. كان عرشوه الماء. عرشو الماء قبل ما هو اين كان عرشوه الماء طب دلوقتي وعليكم السلام لا كان في الماضي كان في وكان عرشوه الماء لا هنا لا لا وكان لوفر رحيما ها وكان الله غفورا رحيما نقول كان وما زال ام وكان عرشه على الماء ثبت في الحديث ها اين رب اي اين الله قالت في السماء فدل ذلك على صيغه يقول كده كما كان كما كان على الماء لم يكن أحد أحدهم؟ الحديث الحديث لكن تفتكر أنت الحديث وليس أنت لا تجد كتاب في وصف عرش الرحمن سوى السمع على سبيل لا كتاب في وصف عرش الرحمن ولا تجد رسالة مثل الرسالة الصغرية أنا متأكد أنك انت لو رأيت رسالة قدامك ستشتريها سوى كله هو مش هتسكتي زي ما حشاي عنها قبل كده لانها في موضوع حساس وهي رد على علماء الفلك في عصره اه اقرا رساله اقرا رساله وانا اتحداك انك انت تلاقي رساله زي دي او كتاب زي ده وخاص ان كله ايه قران سنه قران سنه قران سنه كان شيخ الاسلام دي كلام ظريف يقول لك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف العرش فقال وأعلى السماء وأعلى الجنان الفردوس وفوق الفردوس عرش الرحمن وهو الحديث المشهور اللي هو الحديث المشهور بتاع سيدنا مين؟ لو 10 لا لا النص بتاعه صلى الله عليه وسلم قال العرش قال العرش فوق الفردوس والفردوس الجنان. أخذ اعلى الجنان ها واخد بالك؟ فلما تقول لي فين الفردوس؟ فين العرش؟ اقول لك على الفردوس والفردوس فين؟ اعلى الجنان ايوه فين وسط الجنه وعلاه عرش الرحمن في حديقه هو نص اخر بس لا لا ولا اللي ايه اللي هو, هو, هو اليهودي باين مش حاضر زين الحديث يعني مش من كلام يبقى اقول كم وصف دلوقتي 4 ها كان على الماء أين كان وكان عرشوه على الماء ها. هل يهتز؟ نعم يهتز كيف وزنه؟ سخيل جداً ما كانوا فين الوقت؟ فوق ايه؟ فوق الفتر طيب جاء السؤال انت الوقت قلت ايه؟ خذ بالك يا محمد دي اي انت ايه انت قلت ايه الوقت؟ انه فوق العرش والعرش فين؟ قول فردوس صح يا اخوانا ولا مش صح احنا غلطنا لا دي منطق القران ومنطق السنه ما جبناش حاجه من جيوبنا ولا من بيتنا صح اقرا الايه اللي انا معايا بقى الناس اللي جايه متاخره دي الفردوس لا قالنا اعلى جنان ابني اجعلني انا وانت منا يا احمد انا ونيبا جميع ان شاء الله ماشي الدكتور كان هنا تدل على الماضي خد بالك خد بالك بقى حد يجاوبني كده احنا اتفقنا دلوقتي فيما بيننا أين الله؟ ها؟ في السماء. قلنا الأدلة على ذلك. يعني ما في السماء؟ يعني على السماء. الرحمن على العرش استوى؟ يعني استقر و اعتلى. بمعنى على. لأنه ثبت في اللغة العربية أن حروف القر تتناوب. هذه هي مطرحة و هذه هي مطرحة. خلاص؟ معي أصبي؟ واضح؟ سهل و بسيطة. خذ بلك من لجائي. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ثلاثة يعلم يعلم يعلم ما يكون من نجوة نجوة يعني سرار سرار Mae servis ما يكون من نجوة سلاسة يعني لو ثلاثة بيكلم فيما بينهم كلام سر إلا هو رابح ولا خمسة إلا هو سالس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه. أين مكان؟ أي في أي مكان ربنا معه؟ في الخير في الشر؟ يتكلموا حاجة حلوة أو حاجة وعشة؟ يتكلمون في المعروف، يتكلمون في الفساد، يتكلمون في الباطل، يتكلمون في المعاصي، يتكلمون في الخيرات، في الإحسان. الله عز وجل معهم. أين مكان؟ لسه جاية؟ لا لسه جاية؟ كل المقدمه دي اللي قلتها دي كلها عشان اوصل ايه اللي سؤال الاستاذ محمد بيش العلي اللي هو ايه الله, الله؟ في السماء طب وايه تفسير الايه دي انت بتقول انه في السماء امال هيبه التلاته معاهم الرابع ازاي والخمسه يبقى السادس ازاي كانوا ثم ينبئهم بما يوم القيامه يجيبهم عليهم اعمالهم ان الله بكل شيء عليم معنى الكلام ايه بعلمه الله معهم بعلمه وسمعه وبصره صح بس دي غسله لسه جاي اهو لسه جاي يعني ايه يعني ربنا آفه في فوق في السماء سبحانه وتعالى ولكن مع خلقه بعلمه ومع خلقه بسمعه ومع خلقه ببصره ومع خلقه بتدبيره سبحانه وتعالى بواطعة دي ولذلك الإمام أحمد لما يوم يعرضوه شيخ الإمام أحمد شيخ الإسلام بن تيمية لما بدأ الجهمية والجماعة دول مجي الجهمية أهل أهل الباطل يعرضون أحمد بن حنبل ويكلموا معاه ازاي انت بتقول ربنا على العرش احنا بنقول ربنا في كل مكان والدليل للآية قال لهم يا جماعة فهمه يا جماعة فهمه الآية ولا الآية أولها علم وآخرها ههه علم أولها علم ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض هو الآخر ههه إن الله بكل شيء عليم يبقى مقصود الآية إن ربنا مع خلقه ثلاثة هو الرابع خمسة هو السادس يعني ههه بعلمه وسمعي وبصره خلاص كده يا أخوان وضحت, وضحت. فهم جمعوا يحتاجوا عليه أهل البطل احتاجوا على أحمد بن بحمبل بالآية دي قال لهم يا جماعة اقروا الآية صح أولى علم وآخرها علم يعني ربنا مع الناس ب... بعلمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى دي بيسمواه بقى معية عامة معي عامة يعني مثلا معي عامة يعني ربنا مع الناس جميعا ما يكون من نجوة ثلاثة إلا وربيع ولا خمسة إلا وستدس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وما إنما كانوا ثم ينبيهم بما من يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم دي معي عامة كل الناس سواسية فيها ولكن في معي خاصة ها إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الصابرين كلا إن الله معنا زي موسى وهارون ها دي من سما معي خاصة يبقى في معي عما ربنا مع الناس جميعا بعلمي وسامع وبصر ومعي إيه؟ خاصة لي مع الصابرين مع المحسنين مع المؤمنين مع الذين اتقوا كل معي مع الأهل الطاعة يبا نسمى معي خاصة ايه المعي الخاصة علمه وسامع وبصره ونصرته إيه؟ وتدبيره ها وتأييده صح نعم. بس كده وزيك هو سيدنا موسى قال كلا ها الله م... كلا إن الله معنا يعني ربنا معايا معايا بايه بقى ها دي معايا خاصه بالنصره هو معايا بيسمع وبصر عارف بحالي بس زياده بقى؟ ايه بقى والتأييد يبقى اتفقنا على كم حاجه انا ربطت كم موضوع ببعضه عشان نخلص بالآيه دي بموضوعات واحد المعيه العامه والمعيه هتقول لي انت جبت كلمه المعيه منين عشان كلمه مع ما يكونوا من نجوى الا هو معهم فسميناها معيه فربنا له معيتين معيه عامه ومعيه خاصه معيه عامه مع الناس كافه بعلمه وسمعه وبصره ومعيه خاصه مع اهل الايمان ها ايه نزود دول بقى نقول دول وزياده بعلمه وسمعه وبصره ونصرته وتأييده ما هو كده كلا ان الله معنا يعني ايه معنى يعني ربنا هينصرني على فرعون وجنوده يبقى ايه يبقى نقولنا ايه معي عامه ومعي خاصه يبقى دي لك الاشكال الاشكال في الايه نعم يا شيخ معي معي معي معي خاصه اه اه هذا ما هو في الحديث دي معي خاصة. لأن الذي يذهب إلى مريض مريض. إنه يوجد أخوة عائلة. نعم، معي خاصة. نعم، معي خاصة. إنه حقيقة، إنه حقيقة. ما هو من يقول له حقيقة؟ إنه معي خاصة. ما يجب. لا نعرف معي خاصة. لأن يا أخواننا، لكي تكونوا في الصورة، ولكن لكي تفهم الحديث يعني الإنسان لا يكسره إلا شيء واحد المرض خد بالك. يعني ضياع المال ضياع الزوجة ضياع الأولاد كل دا كوم ها؟ والمرض كوم هذا الواحد لما يضيع له يفقد أبوه يفقد أمه يفقد عزيز بتاعدي يتهز ولكن كلكوم ها؟ والمرض كوم ولجالك أي واحد اي واحد مناخيره فوق ساعه المره نعمل ايه بقى بكسر بكسر بقى حتى الحريم ما بيعملوهاش يعني ممكن يصوت وممكن يلطم ممكن يعمل كل حاجه عشان التعب بتاع. فربنا يرحمنا جميعا فلما اقول ربنا مع المريض ليه ليه بقى ها يقول لك ايه خلي المريض يدعي لك ليه قريب من ربنا مكسور عاجز لا حيله له فلا ملجا منه الا لا ملجا امام الله فتلاقوا من ربنا سبحانه وتعالى واخد المرض عجز نسال الله عز وجل ان يشفينا ويشفيكم يا رب يا رب لك المشكله دلوقتي وقلت لك اول حاجه ايه عقيده اهل السنه والجماعه في آه إن الله في السماء وقلت لك اللي بيعكسنا في الاتجاه صف واحد واحد اسمه الجهم بن صفوان صاحب هذا المعتقد هذا ال... هذه البدعه سرت إلى الاشاعره واحنا بنقول الاشاعره ليه بنقول الاشاعره لان المذهب ده منتشر عندنا هنا في مصر عند في الازهر الشريف يدرس فاحنا بنقول هذا الكلام الأمر الثاني اشهر ناس يعملون هذه الرايه مين هو؟ هم الصوفية. وخاصه اتباع ابن عربي وابو محمد الغزالي والجماعه دول صدق بالله فهؤلاء الناس يحملون هذه الرايه فاحنا بنقول من باب العلم بالشيء اين الله في السماء كما قالت المراه و تيجي تتكلم في الموضوع تتكلم كده القران بيقول السنه بتقول الحديث بيقول، بيقول ما هو عقيده انا خليتهم الاثنين مع بعض لا دا دا حاجة دي موضوع دي. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوة ثلاثة ها إلا هو رابعهم يعني إيه بعلمه وسامع وبصر ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك أقل من ذلك ولا أكثر من ذلك إلا هو رابع معهم اينما كانوا في اي مكان ثم ينبههم ها بمعامله ينبههم بمعامله يوم القيامه ان الله ها بكل شيء عليم فبداه بالعلم وانهاه بالعلم سبحانه وتعالى هذا هو الادب مع الله ايه الادب مع الله هنا بقى يا شيخ ايه الادب احنا قلنا الايه دي الفقره دي من القرآن او تدل على الادب مع الله أدب المراقبة ، هناك شعر ، يمكنني أن أحد من الأخوة ذكرهم ، كان الإمام أحمد يقولهم دائماً لدرجة أن الحافظ بن كسير يأتي في سورة آخر النمل وقالهم. وقال وقال لأنني لا أعرف ، هل الإمام أحمد هو الذي يؤلفهم ، ولا هو حافظه إذا ما خلوت الظهر يوماً فلا تقل خلوته ولكن قل علي رقيبه ، وبعدين ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا, ولا, ولا, ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ولا أن ما تخفى عليه ولانما يغيب وما وما وما المهم اذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوته ولكن قل علي رقيب فهذا ما يسمى بباب المراقبه وان باب الاحسان باب الايه الاحسان ايه الاحسان ان تعبد الله كانك ترى فان لم تكن ترى فانه يراك وهذا ادب ادب يعني الواحد في السر زي العلن وفي العلن زي السر يعني انا لما اكون عارف إن ربنا مطلع عليا معلش مش هفتح الدرج عشان انا راجل موظف مش هفتح الدرج وكل واحد يسقط لي فيه 5 جنيه صح لان عارف ان ربنا متطلع عليه ما تقولش في مجلس الحاسبي ان غير المشروع والمش عارف لا مفيش حاجه اسمها دي ولذلك انت تلاقي حاجه غريبه قوي موظف في الدنيا واجدع موظف في الدنيا هو الحرامي المرتشي دايما حافظ القوانين صح ومرد بالدفتر بتاعه صح صح ما تعرفش تمسك عليه إيه؟ حتى لدرجة انك انت ما يكون واقع في مشكلة لما تكون في واقع مشكلة تروح لمين ها؟ لصحبك دي. انا كنا نروح اسوان زمان اول ما تعينت رحت اسوان وما رحت اسوان كان في موظف كل شغلنا عنده وانحنا بتوع بواجي بحري وكل الشغل عنده الراجل فرائل ده يعكسنا، يعني هذا الأخ ده يعكسنا في الراحة يعني, يعني الورقة بقى إحنا بتوعه وجه بحري مش هيقول لي تعالي بكرة ولا بتاع ده أنا باخد سبعتاشر ساعة سفر في أسوار سبعتاشر ساعة، يعني ما يقدرش هو وهم عارفين يعني ما يقدرش يأخر لمرتب، ما يقدرش مش عارف يأخر لورقة ما يقدرش يقول لي تعالي بكرة، هم عارفين الظروب بتاعتنا تفاجأ إن الموظف دي كل مصلحة إدارة الصحة هناك بيسألوه اي واحد عنده سؤال الموظف ده وبعدين عرفنا انه ايه ها انه اه بي... <تصفيق> إنه حافظ القانون بعزنك انت ما ما ياما طبعا لو يعلم ان الله عز وجل مطلع عليه وخدمه حضرتك وان الايه يعمل بمدلول الايه لما مد يده لاحد ولا اعتمد على قانون او غير قانون واخذ بالحظاك اذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوته ولكن قل علي ايه رقيب هذا هو رقيب سبحانه وتعالى الامر التاني حتى في الامور الخاصة الامور الخاصة يعني مثلا رجل مع امرأته لاثنين مع بعض تفاجأ انه يطالب مثلا بافعال شزة الأفعال الشزم ما تضيش ربنا وهي تنكر عليه ولكن يصر وهي تنكر عليه وهو يصر هذا الرجل لو يعلم أن الله عز وجل قد اطلع عليه يقول كده أبدا أبدا ده هو بالعكس يعتبر أنه سر الأسرار أن الموضوع هذا سر الأسرار لا يتطلع عليه نقول له لا إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيه هو تفسير الآية يا مثاله الشاب الذي يسافر برا، أو الشاب الذي لديه شقة فوق, فوق أبو وامه، وطول الليل قاعد قدام النات. أخذ بالحضراء، قاعد طول الليل قدام النات، وقاعد يشغل دي ويشغل دي ويكلم دي وبعدين يتكلم لك عن بقى، وبسمع أفلاقة، وبسمع الشيكيشك، وبسمع عمر خالد، وبسمع مش هارف ايه. أنا كان يجيلي ناس كده يقول له كده. وبنصب عمرو خالد وعندي تسجيلات مش عارف لمين وبصبع مين وبجيب مش عارف وبعدين الاقي ايه طول النهار بعد, بعد كان سيدنا قاعد قدام النت يحب طول الليل طول الليل قاعد يحب طبعا دي نقول له لا ربنا سبحانه وتعالى يحذره على ذلك بقوله سبحانه وتعالى اهو ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابح ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدن من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إنما كانوا ثم ينبيهم بما عمر يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم زي الرجل بيروح السعودية عود شهر وتلاقي جيب لك مئة جنيه رأى عمل إيدي ها؟ سرق كفيل حانا مفصل نفسه راح جاب مئة ألف جنيف أسبوع. في عادي بيروح جاب مئة ألف جنيف. السماء تمطروا. طبعاً دي سرق مين. سرق الكفيل. ولذلك استلطقوا واخدوا الفلوس وأمجاه. قالوا ودي دي كذا واخدوا وأمجاه. طبعاً دي من سماء. يقول له لا. إن الكفيل دا لا يقدر عليك. لأنك في مصر فالله عز وجل أقدر عليك مين. صح؟ مثال ذلك. ما واحد هنا مصري. وبشتغل عندك وانت فاتح محل كبير وكل شويه يسقط حاجه في جيبه نخوفه برضه فعازا ما يسمى باسم باب المراقبه ادب المراقبه المقار... مع الله وعليك السلام امشي ما يسمى بادب المقار... المراقبه مع الله سبحانه وتعالى الواحد يقار... يراقب الله عز وجل وي... ويعلم ان الله عز وجل قد اطلع عليه ولجالك اقول لك السرقنا قبل كده الحكومة سرقتنا. ما هي الضمانة؟ ما هي الضمانة أنه يأتي بعد كده لم يسرقنهاش؟ ما هي الضمانة؟ <تصفيق> أنه رجل مسلم يأتي. يقول لك بداءً أنه ليس شرط. يجب يكون من الإخوان المسلمين ليس شرط. ليس سلفين ليس شرط. رجل مسلم يعرف ربنا. يصلي ويركع وخاف ربنا. يتطقي الله في العباد. لا يقعد مثلاً خمس سنين تفائل عنده 28 أصر. واخذ الأرض الزراعية أو الأرض كلها بين القاهرة واسكندرية. أنت أنت هو أول الذي خلق عشرة <تصفيق> من البريد. أولاً مزر. بعد ما يلعى سواء. مثلاً أولاً يقول لحظ ذلك الدنيا يعني. <تصفيق> يعني الأمور يعني هو ذاك رب العزيز. ذكر الجزء الأول هو إيه؟ ها؟ الأدب مع من؟ مع الزوجة. وبعدين ثاني مره الايه الادب مع الله سبحانه وتعالى وهذا ما يسمى باسم مقام الاحسان ما اقدرش ما فيش حاجه خالص الله يبارك فيك فان شاء الله المغرب ثاني شاء الله المره القديمه نكمل وانا اقول عقيدا المره القديمه ان شاء الله عشان نخلص الصورة. يعني أنا قلت دي تفسير وإيه؟ ما عقيد. أقيده مع الله. قولي هذا. وأستغفر الله لي ولكم. والسلام الله عليك وعليك وعليك.